أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل وَمَنْ يَتَّبِعْ كُفْرًا مِنَ الدِّينِ لَنْ تَقْضِيَ